なあ。 م ثقلت م و ا ز ي ه م ف أ و ل ئ ك ه م النابلسي م ف ل ح و ومن و م خفت ز للعلوم ا ل ا س ه م ا م ي ه you、mm -hmm. الجنة موسوعه النابلسي ش ت ا للعلوم الاسلاميه level Gracias. saya hidupkan 「今夜は」<音楽> How do you want? من ه د ل ه ا د ك ت و ر ح م ة ا ت ل ن ا ب you 全然。